إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى, وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زرورا ورسل